يُخادعون اللهَّه وََّذينَ آمَنُوا وَماَا يَخدَعونَ إِللاا فُسَهُم وَماَا يشعرون فِي قُلوا بِهِم مَرَض فَزادَهُم اللهَّهُ مَرضَ وَلَم عَذااب أَلمٌ بمَا كانَوا يكذبون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 اللهَّ يَْتَهْزئءوا بهِهِم وَيمُُّهُم فِي طُغْيانهِم يَعمَون أُلَائِكَ الذي نَشْتَرَُ الضلَلَتَ بِالهدَ فَمَا رَبِ حتىَت جََتُهُم وَمَا كانَوا محُْتَدين.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 صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ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 وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعوضَةً فَمَا فَوْقَهَا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 هو الذي خَلَقَ لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان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 قَالَ يَا آذَمُ أَنْ بِهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّ أَ بَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلَّكُمْ إِن أَلَمُ غَيْبَ السَّموَاتِ وَالأَرضِ وَأَلَمُ مَا تُبدُونَ وَمَاكُلْ تُمْ تَكْتُمُون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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عذل ولا هم ينصرون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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 فَثَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 إِ الذيذينَ آمَنُوا وََّذينَهَادُ وَالَّ صَارَ وَصَّابِئينَ مَنْ آممَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْومِآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحَ فَلَهُم أَجرُهُم عِذَ رَبِّهِمْ فَلَهُم أَجرُهُم إَِ رَبِّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُ يَحزَنون.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 قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما هي إنها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 الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها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 وَإَِّ مِن هَالَمَا يَشََّّكُ فَيَخْرُج مِنْهُ الْ المَ وَإَِّ مِن هَا مَا يَهبِتُ مِنْ خَشيَةَِّ الله وَمَ اللَّهُ بِغافِلٍ عََّ تَعملَلُون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 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ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 مَنْ كَسَبَ سَئَةَ وَأَحاطَت بِهِ خَطِي أَتُهُ فَأُول إِكَ أَصْحابُ النَّارهُمْ فيِيهَا خَالِدُون وََّذينَ آممَنوا وَعمِلُ الصَّالِحاتِ أُل إِكَ هم فيها خالدون صدق الله العظيم